Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i zaatil buruj wal-yawmil maw'ud wa shahidin mashhud. Utila ashaabul ukhdud ann عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض.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 وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ الْقُرْآنُ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ